قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم لَمْ لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم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 يقولون لِي الرجاءَ إلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِالْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ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 وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني رَبِّ ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقواكم من الصالحين